وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأنفال فضلوا, فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كفيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نثقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا واضل سبيلا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 جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا